صادق يطفو كل امل مشرق يحفظنا لازم الصادق يطفو والامل المشرق يحفظنا لازم شعار يكسونا بالفرح ينساح يا فز اللولا يحمل الامل ويحملنا ان انت رحبه كنزرع khayran yahmiluna al-amal yahmiluna khayran su'aym sadi kull al-ahla